مالك حبيبي إلا أنا ولا أنا أعذرني سببنا حراج مذنبنا مالك حبيبي إلا أنا ولا أنا أعذرني سببنا حراج مذنبنا احتر أدري ما تبيز على الأحال أسهل طريقة كلنا اختار محتار تدري ما تبيز على الأحاد أسهل طريقة كلنا اختار malak dariq lana lana nafs shabah nafs almanamih kill lana esmahli malak dariq lana lana nafs shabah nafs almanamih kill lana ma kifani innu لها السبب خلتني اثنين انا مو ذنبنا لها المراحل نعشقك نحاصرك احساس وعشق نطود مو ذنبنا فوقك بطي يا بالجوه اختار ما تشاء معك انا ولا انا من فارق بطيب يا بالجوه اختار ما تشاء